بسم الله الرحمن الرحيم هل أ ت ا ك حديث ا ل غ ا ش ي ة وجوه يومئذ خ ا ش ع ه ع ا م ل ة ن ا ص ب ه تصلى نارا خ ا ن ي ه تسقى من عين آ ن ي ه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 لا تسمع فيها ل ا غ ي ة فيها عين ج ا ر ي ة فيها سور م ر ف و ع ة و أ ك و ا ب م و ض و ع ة ونمارق م ص ف و ف ة و ز ر ا ب ي م ب ث و ث ة أ ف ل ا ي ن ظ ر إ ل ى ا ل إ ب ل كيف خلقت و إ ل ى السماء كيف رفعت و إ ل ى الجبال كيف م ص ب ت و إ ل ى ا ل أ ر ض كيف سطحت فذكر إ ن م ا أ ن ت مذكر